فقي يخرْرج مِ بَيْنِ الصلبِ والترائب إِهُ على رجهِ لَ قادِر يَومَتُ بِلَ السرائِ فَمَا لَهُ مِنْ طووةِ وَلا نَصِل والالسم إ تجعِ الأررضذاتِ الصدِع إِ لَق